هذا اشكل عليه في القائل الذي ذكرنا انه لا يوجد حكم شرعي يخطو بالشخص لعينه وانما يخطو به له عرف طيب نقول اورد علينا فتاوى السالم مولى أبي العزيز وكان هذا قد تبناه ابو بكر مو... خليفة رضي الله عنه تبناه ولما أبطل الله تبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشف عليه دخوله وخروجه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرضعيه تحرمي عليه وجه الإشتاء أنها رخاص يسال المولى أبي حليثة مولى حليث واضح أجوب عن هذا الكلام أولا التصريح بأن رضاء كبير مؤثر كربع الصور وهذا مهد الظاهرية الظاهرية يقولون إن ارضاء كبير مؤثر كأفعال صلّى بعموم قوله تعالى وامهاتكم الله فرعان ولحديث سالم ما ولا أبخرية ما ولا خريش وخرية ولا أبو خريش نسيت نعم نعم نقول سالم نتكلم شاء الله طيب ويرون أيضا عن الظاهرية أن رضعة الواحدة محردها وعلى هذا فإذا أرادت انرأة من شخص أنه يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولدا لها تعطيه تنجالا من حليجها ويكون ولدا لها وهذا يفرج عنا كثيرا في ريق المحصة في السفر فإذا أرادت امرأة أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع تقول شارع فضل وإذا عندها جلس من الحليب من فديح تصب له كنجالا واحدا فإذا شربه صار ولد له قال الله أنسر ما فتذكر لي ولكن على كل حال هذا راينا واستدلوا بالعموم وامها سناجاه وانكم واستجد ايضا في اثري كان وهو من اصح الاحاديث ان الجمهور ساجب عنه اذا دي احدى اجوبه في ذلك واخذ الجمهور يعني اعتبار العموم هذا اعتبار كل فرد واحد كل فرد منه منهم من, من قال ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ والنسخ جب الصفر. ومنهم من قال إنه خاص فسال نولة نولة فديف البيف أو أبيض ليه سبحان الله لا ينسى بي. ومنه من قال إنه ليس بنسخ ولا خاص وأنه إذا وجد سال فحالي سال فإن إرضاء الكبير يحذر لكن ما هي الحاجة؟ هل هي مطلق الحاجة؟ أو الحاجة التي تنبني على التبني؟ نعم، إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلا مستخيلاً، ليش لأنه لا يمكن التبني الآن فإذا قيل ان ضرورة دخول هذا التساء على أهل البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مدية على تبني سادق فهذا يعني أنه لا يمكن أن يعمل بهذا الحديث. وسيطر رحمه الله مرة قال بهذا ومرة قال بمطلق الحاجة ونحن نقول القول الأول القول بهذا أن الخاص من تبني ثم تحقيج إلى دخوله هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماما على الحصة وأما مطلق الحاج ففيه نظر ووجه النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والدخول على النساء وهذا الخير قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني قليل الزوج كأخيه وعمه وما اشتلاله وهذا يتكرر دخوله خصوصا الاخ يتكرر دخوله فقال الحمو الموت يعني سر منه اكثر من غيره سر منه كما تفرون من الموت لو كان لو كانت الحاجه مبيحه للارضاع المحرم لكنت هذه حاجه ولقال النبي عليه الصلاه والسلام الحموا ترضعه فتحرم عليه كما قال لامراه حذيفه او ابي حذيفه ارضعيه فتحرم عليه فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاه والسلام الى هذا الحل إن أدعاء الحاجة إليه علم أنه إيش لا لا لا يؤثر يعني مطلق الحاجة لا يؤثر فنحن مع الشيخ التعليم الأول أنه إذا وجدت حاجه السبب والتبني حينئذ يجوز الإرضاء وإذا لم توجد فإنه لا يجوز الإرضاء وعلى هذا يكون العمل بهذا الحديث الآن لا يسمي ويكون الآن نقول لا بد من أن يكون الأباء في زمن الوقت. طيب وعلى هذا التقدير هل هناك هل يكون هناك خصوصية شخصية؟ لا لأن لو وجد أحد مثل العالم لقولنا له ترده المرأة وتحوّاه المريض. طيب.